الإحسان للإنتاج الإعلامي الحمد إ لله الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والحمد لله الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين وما أ ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجال نوح إ ل ي ه م من أ ه ل القرى افلم يسيروا في ا ل أ ر ض فينظروا كيف كان ع ا غ ب ة الذين من قبلهم و ل د ا ر ا ل آ خ ر ة خير للذين اتغو افلا أ تعقلون حتى إ ذ ا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد ب أ س ن ا عن القوم المجرمين في هذه ا ل آ ي ا ت الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عانى من هذه ا ل د ع و ة مع المشركين في صدر ا ل د ع و ة يقول الله تبارك وتعالى وما أ ك ث ر الناس ولو حرصت بمؤمنين لكي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بوده إ ن كل الناس يدخل في ا ل إ ي م ا ن ولكن الله سبحانه وتعالى ياكد للرسول صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل أ غ ل ب ي ة ا ل س ا ح ق ة مهما تحرص على هداهم ومهما تبالغ في ا ل د ع و ة يستحيل إ ن ه م يؤمنوا إ ي م ا ن ص ح ي ح وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون والموضوع واضح إ ذ ا كان تابعنا دعوات الرسل من ب د ا ي ة ا ل د ع و ة ل ل إ ن س ا ن يعني من زمن نوح نجد إ ن ه ر س و ل يعيش في ا ل د ع و ة تسعمائه وخمسين سنه امنوا ل ي معه ا أ و الناس اطلوا معه ا بعد الحصاله دي ت م ا ن ي ن نفر د ي ن ه م ا ل آ م ن و ايمان صحيح ربنا حملهم في ا ل س ف ي ن ة وغرق الباقين كلهم عشان ك د ه مهما كان الناس بالغوا في ا ل د ع و ة ومهما الناس وصلوا مستوى في ا ل د ع و ة يستحيل إ ن ه الناس يرجعوا من الشرك لكن ا ل إ ي م ا ن موجود ربنا قال وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون معناها ل ا غ ل ب ي ة ا ل س ا ح ة إ ي م ا ن ه م فيه شرك والشرك أ ب و ا ب ه ك ث ي ر ة جدا و ا ل آ ن ا ل أ م ة ه م ت ف ر غ ة طوائف و أ ح ز ا ب السبب هو الشرك لو آ م ن و ا بالله إ ي م ا ن صحيح أ و لو وحدوا أ و لو انجمعوا على عقيده التوحيد لكانت كلها ا م ة و ا ح د ة وكان طريق واحد وكتاب واحد ورسول واحد لكن كترت المناهج وكترت اصحاب البدع والخرافات و أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء اتفرقت الناس طوائف ك ث ي ر ة جدا بعد لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله عشان كذا ربنا قال للرسول وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون وما ت س أ ل ه م عليه من أ ج ل إ ن هو إ ل ا ذكر للعالمين ا ل د ع و ة دي ما كلفتهم باعنا ء يعني ما قلت لهم أ ن ا ع ا ي ز م ن لكم إ ي ج ا ر تدون ي إ ي ج ا ر عشان أ ب ي ن لكم ا ل د ع و ة عشان تبقى لهم غاليه وما يقدر يمشوا فيها أ ب د ا د ع و ة مجانا ورسول الله عليه و سلم ما ب ي أ خ ذ إ ي ج ا ر على ا ل د ع و ة دي من الناس وما ت س أ ل ه م عليه من أ ج ل إ ن هو إ ل ا ذكر للعالمين هذه ا ل د ع و ة ت ذ ك ر للعالم كله لكن ربنا قال و ك أ ي من آ ي ة في السماوات و ا ل أ ر ض يمرون عليها وهم عنها معرضون كم من ا ل آ ي ا ت في الكون في السماوات في ا ل أ ر ض آ ي ا ت ك ث ي ر ة جدا م ب س و س ة تدل على و ح د ا ن ي ة الله وتوحيد الله ولكن بالرغم من دي الناس مشركين بالله والشرك دي اصبح متفشي و ط ب ي ع ة الناس إ ن ه م ن زمان إنهم ا يق... ل أ غ ل ب ي ة ا ل س ا ح ق ة يمشوا في الشرك مع إ ن ا ل آ ي ا ت ا ل ت د ل على و ح د ا ن ي ة الله سبحانه وتعالى وعلى إ ن ه الناس اجتمعوا على هذه الله آ ي ا ت ك ث ي ر ة جدا في السماوات وفي ا ل أ ر ض و ك أ ي من آ ي ة في السماوات و ا ل أ ر ض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون ربنا قال كده ر ب ن ا ق ا ل ا ل أ غ ل ب ي ة ا ل س ا ح ق ة إ ي م ا ن ما ر خ ب ت فيه مشرك مؤمن بالله ومؤمن بمنهج ثاني ل أ ن هناك إ ل ه ث ا ن ي مع الله شرع له ي و تشريع ووضع ع له ي و تنظيم هو ماشي عليه لكن هو في ح ق ي ق ة مؤمن بالله يا يقول لك يا أ خ ي نحن مؤمنين بالله صحيح هم مؤمنين بالله الخالق هو الله والرازق هو الله لكن ده ايمان يختلف عن إ ي م ايمان ن إ ه عن إ ي ا ل أ ل و ه ي ة هم مؤمنين إ ي م ا ن إ م ا م ان ا ل ر ب و ب ي ة دفع في شك ان الناس كلهم مؤمن ي ن به ولكن إ ي م ا ن ا ل أ و ل و ي ة في التشريع وفي التخطيط وفي أ ي شيء عندهم مناهج ث ا ن ي ة وعندهم آ ل ه ة تخطط لهم وماشيين عليها عشان كذا ربنا قال وما ا و يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون وبعد كذا ربنا يقول أ ف أ م ن و ا ان ت أ ت ي ه م غ ا ش ي ة من عذاب الله أ و ت أ ت ي ه م ا ل س ا ع ة ب غ ت ة وهم لا يشعرون الناس مطمئنين خلاص مطمئن ان ه ما في غ ي ا م ه م ا في حساب لا بد ب ي ج ي الحساب و ب ي ج ي العقاب افامنوا ان ت أ ت ي ه م غ ا ش ي ة من عذاب الله أ ي يجيهم غشة غشوه من عذاب الله سبحانه وتعالى أ و ت أ ت ي ه م ا ل س ا ع ة ب غ ت ة تقوم ا ل غ ي ا م ة وهم لا ي ش ا ر و ن وبعد كده ربنا يقول للرسول قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين دوب طريق بتاع محمد صلى الله عليه وسلم يدعو, يدعو للتوحيد ويدعو ل ل ع ق ي د ة ا ل س ل ي م ة ويدعو ل ل د ي ن الصحيح وطريق الرسول صلى الله عليه وسلم معروف إ ن ه طريق ما شرعه هو طريق جميل عند الله سبحانه وتعالى عشان يبين للناس هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله يدعو إ ل ى الله على إ ي ه على ب ص ي ر ة وده م موضوع المهم إ ن الناس الدعوه دي تكون على ب ص ي ر ة على علم ل أ ن ا ل د ع و ة إ ذ ا ما بقت على علم تبقى ضد الداعي ذات لكن ا ل د ع و ة إ ذ ا بقت على علم تمشي بمنهج صحيح أ م ا الناس يستجيبوا لها أ و ما يستجيبوا لها ه ا ما شغل الدعاء قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على بصيره أ ن ا ومن اتبعني فكل م أ ت ب ع الرسل وكل من م تبع محمد صلى الله عليه وسلم يجب أ ن يدعو على ب ص ي ر ة معناه على علم وعلى م ع ر ف ة وهو م ت أ ك د من الشيء بقوله ويشير له في آ ي ة من كتاب الله أ و حديث من ح د ي ث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم ينزه الله ويتبرا من الشرك الام جريمه خ ط ي ر ة وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين و بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسول ل ا ل ما أ ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجالا نوحي اليه يعني قبلك يا محمد اسلم الرجال كثيرين جدا دا الوحي نوحي اليه نرسل يوم الوحي و د ه دليل و ا ض ح على إ ن الله سبحانه وتعالى لم يرسل إ م ر أ ة غض د ع ي ة إ ل ى الله أ ب د ا ل أ ن الملا ما مكانه مكان ا مكان ل د ع و ة هذه ا ل د ع و ة الله خ ص بها الرجال الملا ما تصلح لهذا العمل عمل ا ل د ع و ة عمل الدعوة ربنا خ ص بيه الرجال و الرسول صلى الله عليه وسلم يبين إ ن الرجال إ ذ ا كان ب ق د وليت أ م ر ه م م ر أ ة قال خسروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أ ف ل ح قوم و ل ه أ م ر ه م ا م ر أ ة م ر ذ ا ي خ ذ ت ه ا في الغياب ا ل آ ن نجد النساء أ خ ذ ت ه في الغيابات م ر ة تكون حاكم و م ر ة تكون في و ز ي ر ة و م ر ة تكون في البرلمان وهذا عمل فاسد ل أ ن النساء لا يصلح في هذا المكان كون واحد باسم ا ل إ س ل ا م كمان يخذت م ر ة و ز ي ر ة يخذتها ويصوت لا يخذتها في برلمان وسط الرجال و بعدين ك ذا يستنكر الهدهد الهدهد لمن مشى من سليمان مشيناه ى في س ب ع ل ق ا ا ل م ل ك ة مراء ج ا مستنكر يقول لسليمان اني وجدت ا م ر أ ه تملكهم و اوتيت من كل شيء و لها عرش عظيم وجدتها و هم يسجدون للشمس من دون الله يعني الهدهد ا ب ط ي ب يستنكر ان الرجال يكون ملكه مراء او وزيرتهم م ر ا لان النساء عندهم اختصاص براهم و عندهم نظام براهم عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم و ما ارسلنا من غملكه ل ا ر ج ا ل نوحي ل ي ه م من اهل الغرى من أ ه ل المدن ل أ ن أ ه ل المدن فيها الناس المتعلمين اللي عندهم فهم في ا ل د ع و ة ط ي ب أ ك ث ر من أ ه ل ا ل ب ا د ي ة من أ ه ل الغرى و بعد كذا ربنا سبحانه وتعالى يقول أ ف ل م يسيروا في ا ل أ ر ض فينظروا كيف كان ع ا غ ب ة الذين من قبلهم و لداء ا ل ا خ ر ة خير للذين اتقوا افلا تعذلون حتى إ ذ ا استيئت الرسل وظنوا أ ن ه م غ د كذبوا جاءهم نصرنا لمن يجمع من ا ل د ع و وبعدين فنجي من نشاء ولا يرد ب أ س ن ا عن ا ل غ و م المجرمين الله سبحانه وتعالى يهلك المجرمين أ ي ض ا لما نجد ت ن ا و ل وصايا لغمان نجد فيها ت و ص ي ة ج م ي ل ة جدا من ا ل آ ب ا ء ل ل أ ب ن ا ء و ا ل ت و ص ي ة دي م ه م ة ل أ ن ه فيها توجيه صحيح في, في ص و ر ة لغمان ربنا يقول ولقد آ ت ي ن ا لغمان ا ل ح ك م ة أ ن يشكر لله ومن يشكر ف إ ن م ا يشكر ا ل ن ف س ومن كفر ف إ ن الله غني حميد إ ذ قال لغمان لابنه وهو يعظه ويجب على كل أ ب يعز ابنه بهذه ا ل م و ع ز ة ل أ ن ه ا م و ع ز ة م ه م ة جدا وربنا سبحانه وتعالى أ ك د إ ن ه ا ج ا ئ من رجل ربنا أ د ا ه ا ل ح ك م ة عشان ك د ه ربنا قال و إ ذ قال لغمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم أ و ل ا يدعو ابنه يبعد من الشرك وبعد ك د ه ا حصل شنو ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن واتصاله في عامين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 و بعد كده ربنا سبحانه و تعالى يبين يقول يا بني إ ن ه ا إ ن ت ك و مثغال ح ب ة من خردل فتكون في ص خ ر ة أ و في السماوات أ و في ا ل أ ر ض ي أ ت ي بها الله إ ن الله لطيف خبير أ ي ض ا يقول له غ د ر ة الله و عظمه الله مثغاله ذره من ا ل أ ع م ا ل يجمع الله سبحانه و تعالى و يحاسب عليها سواء كانت ح س ن ة أ و س ي ئ ة ده كل تعليم ل ل أ ب ن ا ء إ ن ه م يوحدوا الله بعد كده ما يكونوا ع ظ ي م لوالدينهم و بعد كده يعرفوا الله م ع ر ف ة ح ق ي ق ي ة و ي ع ر ف و غ د ر ة الله و هوه الله بعد كده يقول ل يا ي بني اغن ا ل ص ل ا ة و أ م ر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ه وده هو الموضوع بتاعنا اللي ا ن ا عايزين نناخشه إ ن ه ا ل إ ن س ا ن ي أ م ر أ و ل ا د ه ب ا ل ص ل ا ة دي ع م ل ي ة م ه م ة جدا بانك تلبي اولادك على ا ل ع ق ي د ة ثم ت ل ب ي ه على م ع ر ف ة الله بعد كده ت أ م ر ب ا ل ص ل ا ة وربنا يقول و أ م ر أ ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة واصطبر عليها لا ن س أ ل ك رزغا نحن نرزقك و ا ل ع ا ق ب ة للتغوى يا بني اغن ا ل ص ل ا ة وبعدين و أ م ر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما ص ا ر ه ايضا ولد تعلمه يكون داعي ل ل ه و ا ل د ع و ة إ ل ى الله عمل كبير جدا وعمل مهم ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا وجه ابنه التوجيه د ي م ا ما في شك ان ابني يكون ابن صالح وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيلينا في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و ظ ي ف ة م ف ت و ح ة ل أ ي إ ن س ا ن أ ر ا د أ ن يعمل في هذه ا ل و ظ ي ف ة وهذه ا ل و ظ ي ف ة فتح الله سبحانه يكون داعي ل ل ه لا بد ليه أ ن يتعلم ل أ ن إ ذ ا عايز ت أ م ر بالمعروف أ و تنهى عن المنكر العمليه دي ما بتدين ب ا ل ص د ف ة أ ب د ا ع ا ي ز منك د ل ا س ة د ا ئ ر ة منك علم د ا ئ ر ة منك فهم ل أ ن ك أ ن ت عايز تكون موظف الموظف لا بد يكون عنده مؤهلات و ا ل آ ن نسمع إ ذ ا فتحت أ ي و ظ ي ف ة عايزين لها مؤهلات م ع ي ن ة يقول لك عايزين و ظ ي ف ة بتاع السكرتير أ و و ظ ي ف ة بتاع ا و ظ ي ف ة ا ل ف ل ا ن ي ة عايزين مؤهلات يكون خريت كده وعنده كده وعنده من الخبره في العمل كده ل أ ن الناس حتى اللي بيستوعبوا الناس في الوظائف ا ل م ا د ي ة إ ذ ا ما عنده مؤهلات ما بيستوعبوه لا بد ان يكون مثلا خير ا ل ج ا م ع ة وشهادته كده و أ خ ذ في العمل زمن كده ا ل و ظ ي ف ة م ف ت و ح ة ل ه وبعد كده يتعاقدوا معه ويشغلوا بنفس المستوى إ ذ ا أ ي إ ن س ا ن عايز يكون داعي الى الله بس تقوم كده طوال تتكلم لا برضو ا ل د ع و ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى ع ا ي ز علم و ع ا ي ز فهم عشان تكون داعي الى الله و ظ ي ف ة م ف ت و ح ة ربنا قالوا يدعوني الخير و ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون يعني لا بد إ ن ه يكون في أ م ه منكم ي ش ت غ ل في الوظائف دي ولذلك ا لغمان ل أ ي ض ا ي و ج ه و ل ليقول لا ب ن اشتغل في ا ل و ظ ي ف ة دي و ظ ي ف ة م ه م ة جدا أ م ر بالمعروف وانهى عن المنكر لكن قال لا اصبر على ما أ ص ا ب ك إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يعرض الداعي إلى سباب وإلى شتائم وإلى إ ذ ا كان الداعي يشتم ويسيء ويجوز م ان العمل لا ي أ خ ذ عليه اجار بل ياخذ عليه عقاب إذا ما عمل بالشروط والمواصفات عمله المعروفة كده داعي ألف العنق أو نوع من الاستبداد والغلظة والجفاء و ع م ل ي ة غ ر ي ب ة جدا ان ه الداعي ي ت ر ف ز ويقوم يهيج ويقوم يغضب وكذا د ه قد ي ج و ز ان ه ا س ا ئ ل ا ل د ع و ة بدل ما عايز يقدم دعوه ة غير ج و هزاف يا اخو العقاب على الدعوه ة دي وكثير ما بيان ل ل سبحانه وتعالى لمن فالدعوة دي ع عاغبهم بعد فالدعوة لعلم وبعدين و والايات ة شوية ربنا بتبين لنا منك محتاجة اخلاق لازم دي نكون عندك أخلاق عالية إذا ما عندك اخلاق اخلاق اذا وربنا لمن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إ ن ك لا على خلوه عظيم ل أ ن ه كان يسيء إ ل ي ه ويشتم إ ل ي ه ولكن ل م ص ل ح ة ا ل د ع و ة كان الرسول صلى الله عليه وسلم أ ب د ا ما يرد كان يقول اللهم اهد ق و م ف إ ن ه م لا يعلمون تصعير الخدمه عن الف الغد والاستبداد تجد داعي يقوم يتحدث وبعد شويه يقوم يهيج ويتنرفز ويسيء الى الناس ويكاد يشتم الناس وحصل كذا وحصل ضري وحصلت أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا هذه ل ي س ب د ع و ة الله سبحانه وتعالى بل دين م ا ع ر ف و ا معن الدعوه اشنو الدعوه ع ا ي ز الصبر عشان ك د ه ل غ م ا ن يقول ليه يا بني أ غ م ا ل ص ل ا ة و أ م ر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ك إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في ا ل أ ر ض مرحا إ ن الله لا يحب كل مختال فخور واغصب في مشيك واغضب من صوتك إ ن أ ن ك ر ا ل أ ص و ا ت لصوت الحميد ر هكذا دي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 و إ ن ع غ ق ب ت م فعاقبوا بمثل ما ع غ ق ب ت م به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ب ي ا مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سورة ادع ل ل الآية 125 إلى الآية ن ح ا 125 128 و الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة و ا ل ح ك م ة هي الفهم الصحيح و ا ل ح ك م ة هي أ ي ض ا ا ل س ن ة لا بد أ ن الدعوه تكون ب ح ك م ة ب م و ع ظ ة حسنه الله سبحانه وتعالى عايز الدعاه يكون و ا بالمستوى ده الدعاه العايزين يتوظفوا مع الله وعايزين يدعو الناس إ ل ى الله ربنا ق ا ل لهم ادعو الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة م و ع ظ ة ح س ن ة معناه اسلوب أ جميل ما فيه ن ر ف ز ة ما فيه سخله ما فيه بيج ما فيه أ ي ح ا ج ة وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاللهم بالتي هي أ ح س ن جدال معناها النغاش إ ذ ا أ ن ت تناغش المشركين أ و تناغش أ ي ج م ا ع ة في موضوع ا ل د ع و ة الله قال لك لمن تناغش ا ل ج ب ا ل يكون بالتي هي أ ح س ن ب أ س ل و ب جميل بكلام طيب ما يكون فيه إ ث ا ر ة وما يكون فيه ش ت ي م ة ده المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى و ض ع لهذه ا ل د ع و ة و ل أ ي إ ن س ا ن عايز يكون داعي الى الله ربنا سبحانه وتعالى يوجهك التوجيه ده ادعو إ ل ى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة وجادلهم بالتي هي أ ح س ن إ ن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين الله قال انا اعرف الضالين وعرف المهتدين انت ما تدعي بنفسك لانه انت ما ممكن تغير اي انسان ضالي وما ممكن تهدي اي انسان لانه ما من عمل الداعي الداعي لا عنده سلطه عشان يحمي الناس ولا عنده سلطه عشان يهدي الناس الهدايه بيد الله انت ما عليك الا توجه الدعوه باسلوب الدعوه فال حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول ل انك لا تهدي من أ ح ب ب ت ه لكن الله يهدي من يشاهد ء ا ي بيد الله مش بيد الدعاء لكن الداعي عشان يكون د ع و ة س ل ي م ة وعشان هو ي أ خ ذ اجار عند الله سبحانه وتعالى وعشان يكون د ع و ة م ق ب و ل ة لا بد يدعي ب أ س ل و ب الدعوه وضع الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب وبعد ربنا يقول وإن فعاغبوا المستوى لإعتدولك ربنا عاغبتم بمثل ما عغبتم به يعني اعتداء تعتد على ع قدر ده ذلك إذا إذا ممكن ما فيه به ولئن صبرتم يعني إ ذ ا صبرت على ا ل أ ز ل ي ه لهو خير للصابرين ر ب ن ا يقول لك واصبر وما صبرك إ ل ا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكف في ض ي ع مما يمكرون إ ن الله مع الذين ا ت غ و ا والذين هم محسنون هكذا يبين الله سبحانه وتعالى منهج الله من الله سبحانه فيها يكون كثير ولكن يكون وتعالى الدعوة عشان إنسان عايز داعي الدعاة الآن وتعالى الأسف الدعوة بدل ما يبين أي يدعو بدل من إلى إلى مع إغبال تجد كثير من ا ل د ع ا ة هو يدعي والناس ا ل ل ي ن يدعوهم ذاته مستائين منه مستائين من أ س ل و ب ه مستائين من كلامه د ه م ف ر و ض يفهم معنى الدعوه شنو ا ل د ع و ه انت معناها ب ت ج ي ف هنا بتتكلم ن ي ا ب ة على الله و ب ت ت ك ل م ن ي ا ب ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أ ن تكون في أ خ ل ا ق ج م ي ل ة وفي أ خ ل ا ق ح س ن ة و تكون عندك أ خ ل ا ق و تكون مؤدب و تكون مهزب و تكون أ ع ل ى مستوى أ ن ت من الناس اللي بتدعوهم في أ خ ل ا ق ك و في معاملاتك ل أ ندعو ه منهج ا ل د ع و ة كده و ا ل د ع و ة عايزه ح ك م ة و ربنا يقول يؤتي ا ل ح ك م ة من يشاء و من ي ؤ ت ي ا ل ح ك م ة فقد أ و ت ي ه ا خيرا كثير و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في سوره فصلت ومن احسن قولا ممن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا وغال إ ن ن ي من المسلمين ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا ا ل س ي ئ ة ادفع بالتي هي أ ح س ن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إ ن ه سميع ع ل ي إ ن ه هو السميع العليم الله سبحانه وتعالى يقول ومن أ ح س ن غ و ل ك أ ح س ن كلام يقدم ا ل إ ن س ا ن في حياته ان يكون داعي الى الله ومن أ ح س ن غولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا هو داعي لكن يعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة و غ ا ل إ ن ن ي من المسلمين أ ي مستسلم إ ل ى الله سبحانه وتعالى وربنا يقول ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا ا ل س ي ئ ة ادفع بالتي هي أ ح س ن دائما وابدا حتى لو س أ و ل ي ك أ ن ت ت ق ل م كلام طيب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس دمن أ س ل و ب الدعاء إ ن ك تغزو مغير ذك و ت ح ف و عن الناس وما تجاري الناس في ا ل ب ا ط ي و أ ي ض ا ما تسب الناس و من أ خ ط ر شيء أن ا ل د ا ع ي يسب و ربنا يقول و لا تسب و الذين ا يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم أ ن ت تسب او تسب اله أله أ و تسب الهه أ ل يسب ا ت ي الهك أ ن ت إ ذ ن عرضت ا ل د ع و ة إ ل ى مشاكل و عرضت الله سبحانه و تعالى إ ل ى سب و عرضت الرسول صلى الله عليه و سلم إ ل ى سب و هكذا الناس الامنوا مع الرسول دمن دم هجم عشان كذا يكونوا في أ ع ل ى مستوى في ا ل أ خ ل ا ق و لذلك ربنا سبحانه و تعالى يقول و ما يلقاها وبعدين ربنا يقول بالتي هي أ ح س ن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميد ك أ ن ه أ ح س ن ا ل أ ص د ق ا ء ك أ ن ه صديقك ليه ل أ ن ه بعد د ع و ة كذا ودور بعد دعاه اللي ربنا عايزه م يشبهه ولكن ربنا قال وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم و إ م ا ينزغنك من الشيطان نزغ ن فاستعذ بالله الشيطان ب ي ج يتدخل يدخل مع الداعي تكلم و ق ع الداعي ت كلام طيب ع ل ش و ي ج يخش الشيطان ولكن الشيطان يمكن ان ي ع و بالله م ن الداعي ز ل ه هو د لكن بشيء ع د و من الشيطان دخل نزغ يمكن وبعدين、جامسي. بدل ان يكون الشيطان الناس يمكن الدعوة ت ان قال إ يكون السميع العلم ي وأيضا يقول وتعالى في صورة تبارك آل عمر في مخاطب من رسول صلى الله عليه وسلم فبما ر ح م ة من الله لنت لهم ولو كنت ف ض ل ا غليظ الغلب ل ا ن ف ض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاويهم في ا ل أ م ر ف إ ذ ا عزمت فتوكل على الله إ ن الله يحب المتوكلين إ ن ينصركم الله فلا غالب لكم و إ ن يخزركم فمن ذا الذي ينصركم من ب ع د ه وعلى الله فليتوكل المؤمنين ربنا يقول فبما ر ح م ة من الله لنت لهم والرسول صلى الله عليه وسلم كان لين مع أ ص ح ا ب ه اما اذا كان غلظ وكان ش ا ز وكان ط ب ي ح ت ه مع الناس ربنا قال ليه ولو كنت فظا غليظ الغلظ لانفضوا ا يبعدوا معك يفوت ك ليه ي ده عشان الناس الدعي مستوى ع ل الاخلاق ويتجاوز عن السيئات ي في ويتجاوز و عن س من ح و و ي ع ا ويكون ويكون كريم ويكون بأخلاق جميلة جدا ليه ينفض عشان الناس ما من باخلاق جدا ح و ل ه الله يقول للرسول فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غ ل ي ز ا الغل لانفضوا من حولي وبعد كده ربنا يقول له فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ا ل أ م ر يعفو حتى كان جاته إ س ا ى يعفو ويستغفر لهم الله وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ل ه و شاورهم في ا ل أ م ر و أ ي أ م ر يكون فيه شوره يطلع بين جحطيب لكن أ ي أ م ر يكون منفصل أ و منفرد ما يكون فيه خير ولذلك الناس كل ما تشاوروا كل ما م ش إلى ا ل خ ي ر و بعد كذا ربنا يقول له ف إ ذ ا عزمت فتوكل على الله إ ن الله يحب المتوكلين إ ن ينصركم الله فلا غالب لكم و إ ن يخزكم فمن الذي ينصركم من بعده و على الله فليتوكل المؤمنون الحمد لله ل الذي ص م ا ل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد الله سبحانه وتعالى في هذا ا ل ق ر آ ن يغص لنا غصص من ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل يغص لنا غ ص ة ا ل زنون في ص و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء يقول الله تبارك وتعالى وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نغدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صوره الانبياء الايه سبعه وثمانين ثمانيه وثمانين الله سبحانه وتعالى يبيلين دنبه ورسول ربنا ا ر س ل ا ليقوموا اشتغل معهم في الدعوه وعدم بالعذاب وعدم وكده بعدين ابو يستجيب وهو زعل زعل غبد فات منهم فات مش على شاطئ البحر ركب له في مركب وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى رموز ج البحر ودخلوا جوفه بطن س م ك ة ل أ ن ه ترك منهج ا ل د ع و ة ونظام ا ل د ع و ة اشتغل برايه غبد من ا ل ج م ا ع ة زعل منهم فات مع انه معين تعيير رسمي تعيير رسمي معناها الان بيدين م ع ي ن ي ن تعيير رسمي ل ل د ع و ة ترى شغلك ل ه ت د ع و بس ا س ت ي ج ي ب الناس ما يستجيب الناس د ه ما شغلك ما تغضب ما تزعل بس غضب منهم فات ربنا سبحانه قال وزنونه اذا ذهب مغاضب فظنا ان لن نقدر عليه معناها ان لن نضيق عليه لكن الله ضيق عليه ورمس البحر وبعد البحر ر م ا جوا بطن سمكه جوا لمن خش جوا ي ن ا ك تذكر ا ل خ ط أ بعد ك د ه ي ت ج ه إ ل ى الله سبحانه وتعالى عمل فنادا في الظلمات أ ن لا اله إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين أ ن ا ا خ ط أ ت وظلمت نفسي بالتصرف ده ربنا قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين في س و ر ة ا ل ص ف ا ت يقول الله تبارك وتعالى و إ ن يونس لمن المرسلين إ ذ أ ب غ ى إ ل ى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتغمه الحوت و هو مولين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه إ ل ى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء و هو سقيم و أ ن ب ت ن ا عليه ش ج ر ة من يغطين و أ ر س ل ن ا ه إ ل ى م ئ ة أ ل ف أ و يزيدون فامنوا فمتعناهم إ ل ى حين س و ر ة الصافات ا ل آ ي ة م ي ه ت ل ى ا ل آ ي ة م ي ه ا ل ل ه سبحانه و تعالى يقول و إ ن يونس لمن المرسلين نبي و رسول أ ر س ل ن ا ه ابغى الى الفلك المشحوم بعد ما زعي المشي هناك لقى فلك على شاطئ البحر مليان ناس ركب معهم ابغى الى الفلك المشحوم بعدين لما ركب وصلت نص البحر تقلك قال يا ج م ا ع ا نعمل سهم نرمي واحد قال كذا ما في طريقه ا ص و ل رجوع ما في مشي ا ما م ا ل ا فساهم فكان من المضحضين السهم وقع فيه رمجه البحر النبي والرسول لانه غضب من غومه بس في ا ل د ع و ة ده ا ل ن ت ي ج ة بتاعته لكن ربنا قال بعد كذا فالتغمه الحوت ا ل ح و د ة اسمه زنون و ن س م و هو باسم ا ل ح د ة وهو م ل ي م م ع ن ا ه ا ايه ملام مليان ا م م ل لومه شبيهه عشان كدا ربنا سبحانه تعالى قال فالتغامه الحوت وهو ايه م ل ي م فلولا انه كان من المسبحين لولا انه ت ذ ك ر وسبح الله في د ا خ ل ربنا قال ل ل ب س في بطنه الى يوم يبعثون كان يبقى له ي تربه شوفوا الجريمة دي بارك ل دي فيكم جريمة من الحودة شنو بس غضب من غوم الفاتح يعني كان يبقى ليه مغبرة الى يوم القيامة. ربنا فنبذناه بالعراء قال وكان و سغين دخل الجسم ا ما لبعد في منطقه لا فيها شجر ولا فيها أ ي ح ا ج ة و م ر ك هو سخيف معناها مريض البطن الحوت ده معناه س خ ا ن ة ش د ي د ة جدا مرق م ف س و خ الجسم منتهي ربنا سبحانه وتعالى يقول فنبذناه بالعراي و هو س ر ي م معناها مريض لكن بعد كده ربنا يقول و أ ن ب ت ن ا عليه ش ج ر ة من ياغطين اللي هي ش ج ر ة القرع ربنا طوال أ ن ب ت له ش ج ر ة الورد بتاعه ورد عراد عمل له ت غ ط ي ة و بعد كده أ ص ب ح عايش تحت الشجره دي لحد ما ب ي ق ه شديد ل أ ن ه كان مريض أ ن ب ت ن ا عليه ش ج ر ة من ياغطين ويقيل إ ن الشجره ا ل ج ل ع ه ل ي ة ما يجعله ا ل ز ب ا ب وما تجعله الحشرات ولذلك ربنا أ ن ب ت له هذه الشجره عملت له ت غ ط ي ة قطفه ل غ ا ي ة ما بدا ي شديد وبعد كذا ربنا سبحانه يقول وارسلناه إ ل ى م ئ ة أ ل ف ي ن او يزيدون اللي هم غوم واكثر من م ئ ة ألف وبعد ذلك ا يقول فآمنوا ف م ن ت ع ا ه م إلى حين لذلك الف ج م منهم كلهم آمنوا آمنوا ا الذعر ع ة ك ي شافوا الحزاب لمن ج ايضا ء م مرضوا العذاب في سوره يونس يقول الله تبارك وتعالى إ ن الذين ح ق ب عليهم ك ل م ة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آ ي ة حتى يروا العذاب ا ل أ ل ي م فلولا كانت غ ر ي ة آ م ن ت فنفعها ايمانها إ ل ا قوم يونس لما آ م ن و ا كشفنا عنهم عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ومتعناهم إ ل ى حين ولو شاء ربك ل آ م ن من في ا ل أ ر ض جميعا افانت تكرئ الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله سبحانه وتعالى يقول إ ن الذين حقب عليهم كلمه ربك معنى كلمة ي إنه ما ي ر ب ي ي ه د بيهديه و ق ت م ا ت ن فحفه ي ا ل إ ي م ا ن بالله حتى يروا العذاب ا ل أ ل ي م و بعد كذا ربنا يقول فلولا كانت غ ر ي ة آ م ن ت فنفعها إ ي م ا ن ه ا إ ل ا قوم يونس لما آ م ن و ا ديل الغوم الوحيد لما آ م ن و ا كشفنا عنهم عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا و متعناهم إ ل ى حين أ ي أ خ ذ و ا ع ج ل في ا ل ح ي ا ة الدنيا و لو شاء ربك ل آ م ن من في ا ل أ ر ض جميعا لو اراد الله كل ما ت ب ق و مؤمنين لكن الله سبحانه وتعالى ا ل س ن ة ا ل س ن ا ه في الناس إ ن ا ل إ ي م ا ن بالاختيار والكفر ب ا ل ا خ ت ي ا ر تختار ا ل إ ي م ا ن جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر تختار الكفر تمشي النار ع م ل ي ة ب د ي د ه بالاختيار أ م ا لو أ ر ا د الله ايه على الناس كلهم أ م ه و ا ح د ة ويجعلهم كلهم مؤمنين لكن الدق و حذر الاختيار في الايمان والكفر وبعد كده ربنا ب ا ل إ ك ر ا ه ما ممكن و ربنا قال لا إ ك ر ا ه في الدين و تبين الرشد من ا ل غ ي عمليه ر ت ت ت ب ا ل إ ك ر ا ه و بعد كده ربنا يقول و ما كان ل ن ف س ن ان أ تؤمن الا ب إ ذ ن الله و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون الناس عندهم ما عندهم عقل و ما يعتبر ب آ ي ا ت الله و لا بكلام الله هؤلاء ربنا يجعل اليهم الرجس و في ص و ر ة القلم يقول الله تبارك و تعالى مخاطبا من رسول صلى الله عليه و سلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إ ذ نادى وهو مغزوم لولا أ ن تداركه ن ع م ة من ربه لنبذ بالعراء وهو م ز م و م فاجعله من الصالحين و إ ن يكاد الذين كفروا ليزلغونك ب أ ب ص ا ر ه م لما سمعوا الذكر ويقولون إ ن ه لمجنون وما هو إ ل ا ذكر للعالمين ربنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ت أ ص ب ر مع قومك ما تغضب ما تزعل منهم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يعني ما تبغى زي يونس زعل من غومه و ف ا ت ر ة م ي ن ا في البحر انت يا محمد خليك صابر مع الجماعتين زي ما ي ع م ل و خليك م ع ه م صابر ده كله بارك الله فيكم ت ر ب ي ة ل ل د ع ا ء عشان الداعي يعرف ان ه ا ل ق ض ي ة انت ما في يدك تدايه الناس ولا في يدك اي شي ء لكن انت عندك اسلوب عايز تشتغل في ا ل و ظ ي ف ة دي ا ل و ظ ي ف ة دي عايزه كده عايزه منك صبر وعايزه منك سكات وعايزه منك ادب وعايزه منك ا خ ل ا ق لانك انت بتمثل الله و تمثل الرسول دا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آ ي ة انت بتبلغ ن ي ا ب ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بتبلغ, بتبلغ دين الله دين الله ما يفتكر اذا كان أ يا اخي المؤسسات الماديه ع ن د ه شروط ومواصفات للعمال والموظفين يبقى دين الله ما عنده شروط ولا مواصفات بتاعه لان الناس يكون على دار نبي ورسول مش داعي ساكت مصلي زينا كدا لا دا نبي ورسول رسمي اما نحن جايين نصدق في الدعوه دي مفروض يكون عندنا خلق ومفروض يكون عندنا فهم ل ل د ع و ة دي عشان, ما نفش... عشان نستفيد منها نحن الدعاه نستفيد منها هذاتنا طيب نستفيد كيف مش ا ل د ع و ة الدعوة, الدعوة م و ج و د ة و ا ل د ع و ة إ ذ ا م ش د ب أ س ل و ب ا ل د ع و ة ما عندها عين لكن العيد في الدعاء بتاعه وربنا بيجيب نموذج للناس حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إ ذ نادى وهو مخزوم ده ك لولا ا ش ش ن ن ا عشان ن س ي ف ه م و ان لولا أ تداركه ن ع م ة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم يعني كان برضه يمرق مجرم لكن ربنا قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين بعدما تاب رجع إ ل ى الله رب ن ا ج ع ل ه من الصالحين وبعد ان يقول للرسول و إ ن يكاد الذين كفروا ليزلغونك ب أ ب ص ا ر ه م لما سمعوا ع ز ل ا يسمعوا ه ذ ه ا ل د ع ويقولون ة و إ ن ه لمجنون وما هو إ ل ا ذكر للعالمين و أ ي ض ا في ص و ر ة طه يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا موسى عليه السلام يدعوه عشان يمشي ل ل د ع و ة بعدما موسى ا ب ر الله سبحانه وتعالى و أ خ ذ معاه ب ث ل ا ا ل ج و ل ة ا ل أ و ل ى وبعد ا ربنا أ د ا ه المعجزتين العصا واليد كذا ربنا يقول ي موسى اذهب إ ل ى فرعون إ ن ه طغى ما قال لامشي لفرعون موسى قال رب ي ر ب اشرح لي صدري ويسر لي أ م ر ي واحلل ا ع ق د ة من لساني يفغه غولي واجعل لي وزيرا من أ ه ل ي هارون أ خ ي أ ش د د به أ د ر ي و أ ش ر ك في أ م ر ي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إ ن ك كنت بنا بصيرا قال قد أ و ت ي ت سؤلك يا موسى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قابل موسى في السفره بتاعه هو جاي من م د ي م ماشي ربنا سبحانه وتعالى خافضه هناك عشان يكون داعي و أ د ا ه م م ع ج ز ة العصا واليد وبعد ك د ه الله قال له خلاص امشي يا فرعون موسى شعر بانه في هناك أ ش ي ا ء اقصى دائره م ه م ة جدا أ و ل شيء قال لي الله شنو قال رب اشرح لي صدري أ ن ا صدري ض ي ق و بزع القوام والعمليه يمكن تمريني بره من الخط أ و ل شيء الداعي يجب ان يكون صدر واسع ويكون أ خ ل ا ق ه ح م ي د ة طلب من الله、صحيح. اذن ح ق و ن نحن كلنا ع ي ندعو الى الله نطلب الله أ و ل شيء نقول قال رب اشرح لي صدري كل ا ل غ ص ص ده بيجي ل ش ن ه ا ل غ ص ص ده لمن يجينا في ا ل ق ر آ ن الكريم مش بيجي للتسليه بيجينا ربنا قال لقد كان في غصصهم ع ب ر ة ل ل أ ل ب ا ب ما كان حديثا يفترى معناه نعتبر ب ه ن س أ ل الله سبحانه وتعالى إ نحن عايزين نكون بعدين بنفس السؤال ا ل س ا ل موسى ا ل رب اشرح لي صدري وبعدين ويسر لي امري س أ ل ك م بالله حل فينا واحد داعي ح س ج ا م س أ ل الله ان يشرح لصدره ويسلم له ورهو ماشي ا ل د ع و ة أ ب د ا ل أ ن ن ه ما عاد في منهج ا ل د ع و ة ذاته ويسر لي أ م ر ي وبعدين و ح ل ل ع ق د ة من لساني ي ب غ ه غولي لسانه كان فيه ل ك ن ش د ي د ة ت ل خ ب ث الكلام و ل يخبث الكلام يمكن ما يخلي ا ل د ع و ة تمشي كويس عشان عايز كده أ ولكن شي ر اول ه الله أ شيء ا د يملك كله ي الله سبحانه ا ت ع لا ى غيره م بدور يملكه الله أ ح ا ع ق د ة من لساني ي ف غ و ل ي م ع ن ا ه ل م ان ت ك ل م معهم يكون الغول بتاعي دي مفهوم, بالنسبة المهم الدعوة بكلام مفهوم للناس عشان العقدة وبعدين واجعل عايز لساني ما براي وزيرا أنا من تخليني من كده كده يفقه أهلي موسى وحل غولي برضو يطلب لي يكون حاجات انت ما ف ي ر أ س ك يجيبك ل هو يكون كلام انت ما فهمه يعاونك فيه هو عشان ك د ه ا ل د ع و ة دائره ايه دائره الناس يتوازروا فيها يمشوا فيها جماعات دا يكلم دا ودا يوجه دا ودا ي ح ذ ن دا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن م ر أ ة اخيه انت قد يجوز انك تجيب تتكلم ت خ ط أ ما جايب خبر اخوك ا ل معك في ا ل د ع و ة يقولك ل تعال يا اخي انت تتكلمت قدت كده ده ه كده خطأ معنا ي و ا ز ر ن ي في ا ل د ع و ة دي وبعدين خصص قال هارون أ خ ي ل أ ن هارون د ا كان ب ل ي غ وكان عنده فهم طيب وبعدين في آ ي ة هناك قال هارون هو أ خ ي أ ص ل ح مني إيه لسانا بعدين عنده أ س ل و ب جميل وعنده فهم طيب وعنده خلق ما يختاره ساكت اشدد به ازري ه ا ي و ن اذكى عينوه و رسمي قال لك م انا برضه يا الله عايزك ت ع ي ن أخوي م ع ا ي د ا ل أ ن ه يصبح في الدعوه لي دي, دي طلبات قدام موسى معناها د عشان طلبات الدعاه ي س ت ع ت س و ا بها أ ش ر ك و ا في أ م ر ي وبعدين ب يقولوا ل ربنا شنو كي م س ب ح ك كثيرا ونذكرك كثيرا إ ن ك كنت بنا بصيره عشان ندعوك كثير لمن نكون ونذكرك كثير وهذا يجيب يكون د ع ب ة الدعاه يعني الدعاه يذكر الله كثير ويسبح الله كثير و ي ك و ن هم في أ ع ل ى مستوى في العبادات دا ن م الله سبحانه تعالى عايز كذا ونذكر كثيرا انك كنت بنا بصيره بعد ما قدم الطلبات د بعدين ربنا قال لها لقد أ و ت ي ت ا ل سؤلك يا موسى ا س ت ج ا ب ة الله ل سريعا ليه لانهم عايزين يعملوا في د ع و ة الله في نفس ا ل ص و ر ة لمن تمشي ل ل آ ي ا ت واحد واربعين لحد ثمانيه واربعين ربنا بيقول لي موسى واصطنعتك لنفسي انت زمان انا اصطنعتك لنفسي معناها أ ن ا صعب تكون موظف معي ا ص ل واصطنعتك لنفسي معناها الداعي حيكون موظف مع الله اذهب أ ن ت واخوك ب آ ي ا ت ي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون إ ن ه ط ا ر فغولا له غولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى قالا ربنا إ ن ن ا نخاف أ ن يفرط علينا أ و أ ن يطغى قال لا تخافا انني معكما أ س م ع و أ ر ى هكذا الله سبحانه وتعالى أ و ل يبين إ ن هذا الداعي اللي هو موسى ربنا قال له اصطنعتك لنفسي وهكذا الدعاه م ع ن ا أ ص ب ح ملك لله الداعي ما يصرف عليك ل أ ن ك أ ص ب ح ت موظف وعبد مملوك لله سبحانه وتعالى تنفذ ا ل أ و ا م ر به بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول له إ ذ ا ب انت و أ خ و ك ب آ ي ا ت ي خلاص دعي انو معاو ولا تنيا في ذكري معناها ما تتعطر عن ذكر الله خليكم مستمرين في الذكر بتاعي ل أ ن ربنا سبحانه وتعالى لما الناس يذكروه يذكرون الله يذكروني أذكركم اذكركم قال ا الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأجرا عشان ك د ه يقول لهم ولا ت ن ي ا ه في ذكري وبعد كده يقول كده اذهبا إ ل ى فرعون انه طغى تجاوز الحد و بعدين نقول ل ه ما اداهم فرصه انهم يقولوا قال ل ه ما في استبداد وما في زعل وما في غضب زلت غ ي ا م مستبد ادعى ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة لكن قال فغولا له غولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى الله سبحانه وتعالى في علمه فرعون لا, لا يخشى لا يرجع من الاستبداد ويرجع ل ا من الطغيان يموت غريب ومصيره إ ل ى النار لكن ده عشان الدعاه يبقى ليهم أ س ل و ب ل ل د ع و ة حتى الداعيه ط ا ا ل لو وصل مستوى ا ل د ع ا ى الربوبيه و ا ل أ ل و ه ي ة برضو الناس يقولوا له غولا لينا غولا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا هذا إننا نخافه مجرم أ ن يفرط علينا أ و يطغى ده زر صعب ك م س ك أ ي واحد فينا ا ل ق ض ي ة انتهت وبعدين زرت غ ي ا ن ه معروف قضيته نحن خايفين منه لكن ربنا سبحانه وتعالى طمنهم ّ قال لا تخافا انني معكما أ س م ع و أ ر ى خلاص ده ضمان ب ا ل ن س ب ة لهم ل أ ن ه هو فعلا ممكن يطغى عليهم لكن الله سبحانه وتعالى هو مغلب ا ل غ ل و ب وهو اللي ممكن بعد ما الطغيان ذا يمكن يحولها الى ر ح م ة قال له م أ ن ت ما تخاف أ ن ا معاكم شايفك ضبيدا انني معكما أ س م ع و أ ر ى والمعيه مع ايه علم فربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل أ ش ي ا ء إ ن ن ي معكما أ س م ع و أ ر ى بعدين ربنا يقولون فاتياو ف ه ل ا ء النا رسولا ربك كلموه كده وقولوا نحن مرسلين ايه من ربك يا فرعون فارسل معنا بني إ س ر ا ئ ي ل ولا تعذبهم غ ج ئ ن ا ك ب آ ي ة من ربك والسلام على من اتبع الهدى إ ن ا قد أ و ح ي إ ل ي ن ا أ ن العذاب على من كذب وتولى أ ك ذ ا يبين الله سبحانه وتعالى و ا ل ق ص ة ط و ي ل ة تحتاج لوقت كبير جدا ولكن ده ك و ن له نموذج لنظام ا ل د ع و ة و أ س ل و ب ا ل د ع و ة عشان ا ل د ع و ة ما تفشل وعشان الدعاء ا ت ه م يستفيدوا من دعوتهم عشان كل ذ ل ا عاوز يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى يكون عنده نفس المؤهلات اخلاب ويكون عنده صله بالله سبحانه وتعالى وذكر لله سبحانه وتعالى لانها ل د ع و ة دي و ظ ي ف ة كبيره جدا هي وظيفه رسل ولكن الله سبحانه وتعالى يبين ان حتى الرسل لمن اخطاوا في اسلوب الدعوه ربنا سبحانه وتعالى عظم بالعظاضيه ب اللي ما ممكن كان في امل ليونس يطلع من بطن ا ل ح و د كل سبب شنو بزع م غوم ولذلك بارك الله فيكم خصوصا أ ب ن ا ن الشباب أ ي واحد عايز يتعلم ا ل د ع و ة ي ت ع ل م ب أ س ل و ب ا ل د ع و ة ما في داعي للغضب وما في داعي ل ل ث و ر ة وما في داعي للزعل خليك دائما هاذي و ب أ س ل و ب طيب وباخلاق ح م ي د ة قدم دعوتك للناس وقول قال الله ق ا ل رسول الله ودائما ت ك و ن في مستوى جميل يعني ما ت ت ن ر ف ز مسطور وشك ما تعمل أ ي ش و ش ة في ا ل د ع و ة دائما تعلم ا ل د ع و ة ب أ س ل و ب ا ل د ع و ة لعل الله سبحانه وتعالى خرج منكم ا ل دعاء ينفعوا ا ل أ م ة أ س أ ل الله أ ن يهديني و إ ي ا ك م صراطه ا ل م س ت غ ي م و أ ن ي ر ن ي و إ ي ا ك م الحق حقا ويرزقن اتباعه ويرين الباطل ب ا ط ل ا ويرزقن ا ك ت ن ا ب ه إ ن ه تعالى سميع مجيب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير س أ ل ك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 واعف و عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين و ن س أ ل ك اللهم ربي أ ن ترزقنا اتباع س ن ة هذا النبي الكريم في هذه الدنيا و أ ن تحشرنا تحت ر و ا ي ة الدار ا ل آ خ ر ة و أ ن تسغنا من حوضه و أ ن تدخلنا في شفاعته برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على أ ف ض ل خلقك ورسلك محمد النبي ا ل أ م ي وعلى أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت المؤمنين وال بيته ومن دعا بدعوته إ ل ى أ و م الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اقم ي الصلاه